هي الوحيده التي نزفت من اجلي دموعها هي الوحيده التي نزفت من حتى تعرف كيف ان الام غايه الحنان وغايه الروعة وغاية العطاء غايه العطاء وغايه العطاء ووصين الانسان بوالديه حمانته وهنا على وهن وبصانه في عامين أن اشترني ولوالدائك المصير نسيني الناس إلا أمي عقني الجميع إلا أمي تغير علي العالم إلا أمي كم غسلت خدودك بالدموع حينما سافرت وكم عفت المنام يوم غبت وكم ودعت الرقاد يوم امرضت لا تنامين أبداً حتى يزور النوم جفن ولا ترتاحين حتى يحل السرور علي إذا ابتسمت ضحكتي ولا تدرين ما السبب وإذا تكدرت بكيتي ولا تدرين ما الخبر تعذرينني قبل أن أخضر وتعفين عن عني قبل أن أتوب وتسامحينني قبل أن أعتذر ليتني أغسل بدموع الوفاء قدميك وأحمل في مهرجان الحياة نعليك وقضى ربك ألا تعبدوا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 وقال رب ارحمهما كما ربياني صغيرا من أصبح وعنده أبوان عليه راضيان فتح له بابان إلى الجنة ومن أمسى وعنده أبوان عليه غاضبان فتح له باب إلى النار والعياذ بالله كل أمور الإنسان الذي يقصر فيها أي يفرط فيها قد تؤجن له في الآخرة إلا عقوق الوالدين فستراها وتذوقها في الدنيا قبل الآخرة يا أخي الحبيب يا أختي الكريمة عندك كنز من كنوز الجنة أنا والله كنت أتلذذ وأنا أقبل باطن قدم أمي أمهاتكم وآبائكم الله الله الفرصة والله موجودة عندك عندك كنز عظيم عندك باب من أبواب الجنة لا تفرط فيه ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته كرها ووضعته كرها وحمله وفصانه ثلاثون شهرا اتا اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنه قال ربي اوزع لي ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح في ذريتي واصلح لي في ذريتي وأصلح لي في ذريتي إني تبتغ إليك إني تبتغ إليك إني تبتغ إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما أعبلون